أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلحى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 اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه اما صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا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 لكل امرئ منهم يوم إذ شن يغنيه وجوه يوم إذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يوم إذ عليها غبرة داروا ها وقا قتره اولائك هم الكفرة الفجرة